وينصي وهو الفصل الأول من الباب الثاني وعنوان له المصنف رحمه الله تعالى بقوله معاملة الناس بمكارم الأخلاق وعرفنا ما يتعلق بهذه الجملة واننا اصلا فيها هو التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه ثم ورد ذلك اعني مكارم الاخلاق الى الدليل الشرعي وكذلك ما دل عليه الدليل العرفي ودللت عليه العادات والطباع ومكارم الأخلاق بعضها يعرف من جهه الشرع وبعضها يعرف من جهه العرف وكذلك الطباع وذكر الرحمن تعالى جمله من مكارم الأخلاق قال رحم الله تعالى من طلاقة الوجه ويشاء السلام واطعام اطعام وكظم الغير وكف الاذى عن الناس واحتماله منهم احتماله احتمال الاذى منهم أي من الناس وسبق الحديث عن هذه المكالم على جهتي الاجمال والتفصيل الاجمال في المجمل تفصيله في تفصيل ووقفنا عند قوله والايثار وترك الاستئثار اي من مكارم الاخلاق الايثار وكذلك ترك الاستئثار قال في اللسان واثرا عن على وزن فعلا اثرا ان يفعل كذا اثرا واثر كله فضل وقدم اذا الايثار فيه ماذا تفضيل وتقديم تقديم مصالح الناس على مصالح النفس على التفصيل الاتي ذكره اذا اثر بمعنى قدم بمعنى فضل اذا الايثار يكون بمعنى بمعنى التقديم بمعنى توضين واثرت فلانا على نفسي ماخوذ من الآثار من الايثار من الايثار قال الاصمعي اثرتك ايثارا اي فضلتك وفلان اثير عند فلان وذو اثره اذا كان خاصا ويقال قد اخذه بنا اثره وبلا اثره يعني فيه وجهان اثر بفتحتين واثرا بكسر فسكون وبلا ساثر اي لم يساثر على غيره ولم يأخذ الاجود وقال الحطيئه يمدح عمر رضي الله تعالى عنه ما آثروك بها اذ قدموك لها لكن لانفسهم كانت بها الإثر كانت بها الإثر قال في اللسان اي الاثاره والايثار وكان الإثر جمع الاثره وهي الاثره الاثره هي الاثره هنا الإثر هذا جمع للاثره اللي الاثره يعني بكسر فاء فسكون اذا الإثار مراد به معنى التقديم ومعنى التخصيص وكذلك معنى التفضيل وأما الاستئثار فهو ان يمسك ولا يقدم غيره على نفسه فالايثار فيه تفضيل وتقديم لمصالح الغير على على النفس والاستئثار يساثر بذلك لنفسه فلا يقدم غيره على نفسه بل يقدم نفسه على على غيره فهما متقابلان ولذلك جعلهما متقابلين وكل منهما من مكارم الاخلاق الايثار من مكارم الاخلاق ترك الاستئثار هذا من مكارم الأخلاق لما يجمع بينهما للتقابل بينهما والعصر في هذا الادب قوله جل وعلا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ويؤثرون على انفسهم هذا في شأن الأنصار فمدحه الله عز وجل بهذا الوصف العظيم وهو الايثار وهو اعلى درجات الكرم والجود كما سياتي قال ابن قيم رحمه الله تعالى ابن قيم له كلام جميل فيما يتعلق بي بالإيثار وله تفصيل وقواعد استحسن لي لطالب العلم لا سيما طالب العلم أن يقف معه لأنها مما يختلط الإيثار مما يختلط على على طلاب العلم فضلا عن عامه المسلمين قال ابن قيم رحمه الله تعالى فالايثار ضد الشح ضد الشح والشح قيل البخل والحرص يعني ففسر الشح بالبخل والحرص وقيل هو أشد البخل اشد البخل اذا هو بخل وزياده اشد البخل يعني خاصة البخل وهو أبلغ في المنع من البخل بخيل يعني أقرب من من الشحيح بهذا المعنى وقيل البخل في أفراد الأمور الامور واحادها والشحع بمعنى ان الشحع يتعلق بالجنس مثلا أو بالأمر الكلي وهو الحرص والشهوه وتعلق ذلك بالنفس وأما البخل هو صم للافراد والاحاد وقيل البخل بالمال على جهات الخصوص والشح بالمال والمعروف ان اذا نكون الشح اعم من البخل اقوال في ما يتعلق بالبخل والشح ابن القيم له له رايه ياتينا ان شاء الله تعالى قال فالايثار ضد الشحي فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج اليه يحتاج شيء حينئذ يؤثر على نفسه يعني يقدم مصلحه غيره على مصلحته نفسه ثم هذا الذي قدم غيره عليه فيه يكون محتاجا اليه اما ما كان فضلة ولا تتعلق به النفس هذا لا يكون ايثارا به بالمعنى الذي يراد وانما إذا تعلقت النفس بالمال وكان محتاجا إليه فقدم غيره عليه إذا قدم آثر غيره على نفسه فيما هو محتاج إليه قال فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو تارك لما هو محتاج إليه هذا المؤثر والشحيح حريص على ما ليس بيده يعني تعلق نفسه بما في ايديه غيره فإذا حصل بيده شيء شح به شح به يعني بخيل به قال وبخل باخراجه ثم قال مبينا فرقا بين البخل والشح قال فالبخل ثمرة الشح يعني البخل مسبب والشح سبب كانه يقول الشح متعلق به بالنفس وهو الحرص وينبني عليه ماذا الامساك بالمال مثلا فصار المسبب الذي هو البخل والسبب هو هو الشح وهما متقاربان والشح يأمر بالبخل الشح الذي والحرص يأمر به بالبخل اذا البخل ثمرة الشح والبخل مأمور به والشح يأمر به بالبخل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والشح والشح بالنصبي اياكم و والشح محظور به وياكم هذه ليه؟ للتحذير هي من صيغ التحريم عند اهل الوصول قال إياكم الشح فإن الشح اهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا اعرض الذي سدل بهذا الحديث الذي يعتبره اصلا عنده رحمه الله تعالى ان البخل مأمر به والشح الذي يامر به بالبخل امرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعه فقطعوا قال فالبخيل من أجاب داعي الشحي البخيل من اجاب داعي الشحي والمؤثر من أجاب داعي الجود اذا الجود يدعو وحينئذ يدعو بماذا يدعو إلى الايثار والشح يدعو يدعو الى ماذا إلى البخلي اذا كل منهما مقابل للاخر قال كذلك السخاء عما في ايد الناس فذلك السخاء عما في ايد الناس هو السخاء يعني السخاء يطلق بمعنى البذل يبذل ما في يده ويطلق السخاء بمعنى ماذا الذي هو الزهد فيما يد الناس وايهما اعظم قلهما سخا لكن السخاء فيما يكون بايد الناس اعظم من السخاء الذي هو بذل المال لماذا لان هذا في قطعه طبعا ولذلك العلايق التي تكون بي بالقلب هذه متى مات تمكنت من الإنسان حين اذا فتحت له هذه الأمراض القلبية ولذلك منقيا وحمدا وتعالى يجعل ما يتعلق بطالب العلم إما علاائق او اما عوائق علاائق داخليه وعوائق خارجيه واضح علائق يعني علاقات القلب القلب اذا تعلق بالشيء شغل الذهن وعن اذا لن يتعلم ولن إلى آخره وام العوائق فهي أمور صارفه لا يتعلق بها القلب لكنها صارفة له عن عن العلم مثلا قال كذلك السخاء سخاء الجود والكرم السخاء عما في ايد الناس هو السخاء يعني السخاء الحقيقي الكامل وهو أفضل من سخاء البذل الذي هو العطاء اذا السخاء يطلق بمعنيين المعنى الاول البذل العطاء نفق الصدقه ذلك ويطلق بمعنى الزهد فيما ايد الناس وهذا الثاني أعظم من من الاول لماذا لأن السخاء بالمال قد قد يقوى عليه ولو كان عنده شيء من الضعف وقد يكون ثم موجبات اخرى يفعله لغير الله عزم من رياء وسمعه لكن قطع الطمع في معيد الناس هذا لا يقوى عليه الا القوي واضح بما انه لا يقوى عليه كل انسان وام البذل المال هذا يستطيعه القوي والضعيف قال كذلك السخاء عما في ايد الناس هو السخاء وهو أفضل من سخاء البذل يعني العطاء قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى سخاء النفس عما في ايد الناس أفضل من سخاء النفس بالبذل قال رحمه الله تعالى وهذا المنزل الذي والايثار هو, هو منزل الجود والسخاء والاحسان منزل الجود والسخاء, والسخاء والاحسان وكلها متقاربه تجمعها معنا مشترك قال وسمي بمنزل الايثار لانه اعلى مراتبيه اعلى مراتبيه فإن المراتب ثلاثه مراتب ثلاثه يبدا بالادنى ثم الى الاعلى كلاسلام والايمان والاحسان اعلى درجات الدين مراتب الدين الاحسان فيتضمن الإيمان ويتضمن الإسلام كذلك هنا لما يتعلق بالسخاء والعطاء والبذل ثلاث مراتب احداها الا ينقصه البذل ولا يصعب عليه فهو منزلة السخاء يعني البذل بماذا سخاء هنا بالمعنى الاخص ليس السخاء الذي يكون عام في ايد الناس وانما السخاء المراد به الجود بالمال بذله بذل المال الا ينقصه البذل يعني العطاء ولا يصعب عليه هذا الغالب يكون في ماذا في ما لا يحتاجه يعني معك مبلغ ريال أو ريالات لا تحتاجه من السهل ان تخرجه لكن إذا كان الأمر اعظم من ذلك يصعب على النفس اذا ما لا ينقص هذا درجة ادنى ما يكون منه من السخاء لأن النفس لم تتعلق وانما يكون الاختبار ويكون الامتحان ويكون الابتلاء ويكون الفضل العظيم فيما إذا أخرج شيئا والنفس متعلقة به الثانية أن يعطي الأكثر ويبقي له شيئا أو يبقي مثل ما اعطى فهو الجود هو هو الجود اذا اي المرتبتين اعظم من الأخرى السخاء ام الجود الجود اعلى لماذا لان السخاء يعطي شيئا لا يتعلق به نفسه لا يصعب عليه ولا ينقصه البذل واما الجود لا يعطي أكثر ما عنده يعطي أكثر ما عنده او ويبقي له شيئا يسيرا أو يبقي مثل ما, ما اعطى كما لو اخرج نصف المال عنده مال كثير ده مليون فاراد ان يتصدق صدقه طيب فاعطى نصف المليون هل يقوى كل أحد؟ جوابا لا هذا يسمى ماذا يسمى جودا سمى جودا الثالثه ان يؤثر غيره بالشيء مع حاجته اليه وهو مرتبة الايثار وهو مرتبه الإيثاري. يقدم مصلحه الغير على مصلحته نفسه ويعطيه المال كله مثلا قال وعكسها عكس الايثار الاثره اذا النفق أو البذل على هذه المراتبة الثلاث السخاء أدناها بذل المال وهو أن يعطي شيئا لا تتعلق به نفسه ثانيا الجود وهو اعظم يخرج أكثر المال ويبقي له شيئا يسيرا او ينتصف ما يعطيه وما ما يبقيه ثالثا ان يعطيه ما تتعلق به نفسه ويقدم غيره على على نفسه وهذه المرتبه هي اعظم المراتب في البذل والعطاء قال وعكسها الاثراء يعني تقديم النفس على الغير سابقه الإثار تقديم الغير على النفس الاثر العكس ولذلك جاء في الحديث وعكسها الاثاره وهو استثاره عن اخيه بما هو محتاج إليه اخو يحتاج اخو المسلم احتاج الى شيء ما فلا يعطيه يمسكه هنا يد نسمى ماذا سمىه اثارا وهي المرتبه التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للانصار انكم ستلقون بعدي اثره يعني من الحكام كل ياخذ المال لنفسه ولا يعطي الناس هذه اثره سمها النبي صلى الله عليه وسلم اثارته قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض فامرهم بماذا بي بالصبر هذا الاصل هذا طريقه على السنه والجماعه ولي الأمر المسلم إذا آثر نفسه على الناس وأخذ المال عين يد منه قال فاصبروا ما قال نازع صحيح اذا الحل هو فاصبروا هذا الاصبر فاصبروا قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض قال ابن قيم والانصار هم الذين وصفهم الله بالايثار في قوله ويؤثرون على انفسهم ولو كان ولو كان بهم خصاصا ووصفهم باعلى مراتب السخاء وكان ذلك وهو الايثار وكان ذلك فيهم معروفا يعني في, في الانصار فهم الذين وصفهم بالإثار وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ستجدون وتلقون اثرا اذا سيكون الأمر متعلقا بهم من جهتين هم يؤثرون ومع ذلك سيجدون ويلقون من الحكام من يؤثر انفسهم على على الانصار ثم قال ابن قيم رحمه الله تعالى فان الايثار هو البذل عطاء وتخصيصك لمن تؤثره على نفسك تخصيصك لمن تؤثره على نفسك يعني تقدم غيرك على, على نفسك وهذا لا يكون الا اختيارا يعني لا يكون قهرا وام الاثره فهي الايثار صاحب الشيء به عليك وحوزه لنفسه دونك وهذا قد يكون اختيارا قد يكون قهرا كرها قال عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا واثره علينا وان لا ننازع الأمر أهله قال ابن قيم رحمه الله تعالى فالسمع والطاعه في العسر واليسر والمنشط والمكره لهم معه ومع الائمه بعده يعني هذه الامور السمع والطاعه وفي العسر واليسر والمنشط والمكره هذه عامه لان النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان نبيا فان له احوالا اخرى كالقضاء والامر وفي هذه عامه حينئذ السمع والطاعه في العسر واليسر كما انها في شان من بعد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في شاني النبي صلى الله عليه وسلم لكن قوله عليه الصلاه والسلام واثره علينا هل هذا يكون في شأن النبي صلى الله عليه وسلم الجواب له لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم يسائر بشيء دون اصحابه ينذي نكون هذا لمن لمن كان بعده صلى الله عليه وسلم من, من الاولاد قال رحمه الله تعالى فالسمع والطاعه في العسر واليسر والمنشط والمكره لهم معه ومع الائمه بعده صلى الله عليه وسلم والآثرة عدم منازعه الامر مع الائمه بعده خاصه فانه صلى الله عليه وسلم لم يستأثر عليهم وكذلك علي صلاه والسلام فان الذين صار هذا الحديث موزعا بمعنى انهم منفكل جهه باعتبارين اعتبار السمع والطاعه اشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم واعتبار الاثره هذا اختص بمن بمن بعده قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو على ثلاث درجات يعني الايثار على ثلاث درجات الدرجه الأولى ان تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يخرم عليك دينا ان تؤثر يعني تقدم حق غيرك على نفسك تقدم مصلحته غيرك على على نفسك بشرط ليس مطلقا وانما الا يكون في هذا التقديم ما يخرم وينقص ويشق ويخدش عليك دينك بمعنى أنه مشروط بماذا مشروط بسلامة الدين سلامه الدين فان كان فيه قضح في الدين ولو كان وسيلة حينئذ لا يكون ايثارا محمودا بل هو ايثار مذموم وعليه فالايثار نوعان ايثار محمود وايثار مذموم أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يخرم عليك دينا لا يخرم قالوا ما حرم منه شيئا أي ما نقص وما قطعا من ثقبه اين شقه قال ولا يقطع عليك طريقا ولا يفسد عليك وقتا هذه ثلاثه امور ذكرها صاحب المنازل شرحها ابن قيم رحمه الله بقوله يعني ان تقدمهم يعني الناس أن تقدمهم على نفسك في مصالحهم والمراد بها المصالح الدنيويه التي لا تتعلق بمصالح الدين التي تؤثر في دينك ان تقدمهم على نفسك في مصالح ثم مثل لذلك قال مثل أن تطعمهم وتجوع تقدمهم في الطعام وتجوع انت ليس عندك الا هذا الطعام تعطيه المسكين وتجوع انت هذا يسمى ماذا يسمى اثارا هل هذا محمود جواب نعم ليس ليس نعم الجواب محمود وليس بمذموم مثل أن تطعمهم وتجوع وتكسوهم وتعرا ليس المراد العوري المطلق إنما المراد به أن يبقى عندك ما يحفظ عورتك وتسقيه وتضمه بحيث لا يؤدي ذلك إلى ارتكاب اتلاف لا يجوز في الدين يعني حتى هذه المسائل الدنيويه التي في ظاهرها هي دنيويه بشرط الا يؤدي إلى اتلاف في, في ارتكاب إتلاف, اتلاف لا يجوز في في الدين يعني أن تقدمه مرة وتأكل انت مره أو مرتين لا يكون دائما تقدمه وتقدمه بعده بعدين ماذا تاكل انت <تصفيق> قل هذا في ماذا في اتلاف ليل النفس لكن تقدمه مرة وتمسك أخرى وهكذا ليكون فيه توازن اما اذا ادى الى اتلاف نفسك هذا قد دقع فيه في المحرم ولا يكون اثارا محمودا بل هو اثار مذموم قال ومثل ان لا تؤثرهم بمالك وتقعد كلل مطر تعطيه جميع المال تعطيه جميع المال ثم بعد ذلك تتكفف على الناس جوابا لذلك ايذو الشرع فانما تعطيه وتبقى لنفسك ما تحفظ به ما وجهك هذا الاصروم ومثل أن تؤثر بمالك وتقعد كلا كلا كل الثقل والعيان وكل على مولاه وتقعد كلا مضطر مستسلما للناس او سائلا مستسلما بمعنى تنتظر ما في ايدي الناس أو سائلا تتكلم وكذلك إثارهم بكل ما يحرمهم على المؤثر دينه فانه سفه وعجز هذه الانواع كلها ولو كان بعض في ظاهره انه متعلق بمصالح الدنيا ككسوه والطعام ونحو ذلك إلا أنه مشروط بان لا يؤدي الى خرم في في الدين والا كان سفها وعجزا يذم المؤثر به عند الله وعند الناس عند الله وعند الناس يعني لا يكون جائزا شرعا بل هو مذموم وقوله ولا يقطع عليك طريقا اي لا يقطع عليك طريق الطلب والمسير إلى الله تعالى يعني لا يقف الايثار بينك وبين الله تعالى ومثل لذلك قال مثل ماذا مثل أن تؤثر جليسك على ذكرك على, على ذكرك الان ساعه قراءه القرآن جلس عنيد تعال اجلس استحييت منه قل لا قم هذا ليس الوقت لك هذا الوقت لي لي لله عز وجل عنيد هذا الايثار يكون ماذا يكون مذموما ولا يكون محمودا لأن هذا الوقت لا يعوض وهو وقت ذكرك ووصلك بينك وبين الله عز وجل فالايثار لا يكون لا يكون محمودا في مثل هذا المقام مثل أن تؤثر جليسك على ذكرك وتوجهك وجمعيتك على الله فتكون حينئذ قد آثرته على الله واثرت بنصيبك من الله ما لا يستحق الإثار أو كذلك فيكون مثلك كمثل مسافر سائر على الطريق لقيه رجل فاستوقفه وأخذ يحدثه ويلهيه حتى فاته الرفاق هذه الساعه التي تذهب ذهبت لن تعاد ولذلك ليس عندنا تعويض اليوم اذا ذهب غروبت شمس شمس وحينئذ هذا لا يمكن تعويضه فيه ذهب بما فيه ولو زدته في اليوم الاخر ضعف ما ما قد يكون عوضا لما سبق لن يكون التعويض هو فعل يومك كذلك ولو فاتك وردك يوم السبت وقلت اوعوض يوم الاحد لا ليس فيه تعويض هذا في الاسم فقط من باب تربية النفس والا ليس فيه تعويض قال رحم الله تعالى فاثارهم قال هنا وأخذ يحدثه ويلهيه حتى فاته الرفاق قال هذا حال اكثر الخلق مع الصادق السائر الله تعالى فايثارهم عليه عين الغبن وما أكثر المؤثرين على الله تعالى غيره وما أقل المؤثرين الله على غيره اذا كل ما يكون فيه طاعه فالاصر فيه عدم ايثار الخلق على الخالق جل وعلا لا لصار اللسان مغبونا دون تفصيل في هذه المساله إلا في بعض المسائل المتعلقه بالقربه كما ذكرها اهل العلم قال رحمه الله تعالى وكذلك الايثار بما يفسد على المؤثل وقته قبيح أيضا هذه حدث ولا حرج الوقت هذا سبيل عند الناس وكذلك الايثار بما يفسد على المؤثل وقته قبيح أيضا مثل ماذا مثل أن يؤثر بوقته ويفرق قلبه في طلب خلفه خلف كذبيه بالتحريك ما استخلفت استخلفته من شيء أو يؤثر بأمر قد جمع قلبه وهمه على الله فيفرق قلبه عليه بعد جمعيته ويشتت خاطره هذا أيضا ايثار غير محمود بمعنى أن الانسان الاصل أن يكون فكره مع الله تعالى ومعه الاخره ويكون كذلك همه فاذا كان اشتغاله ببعض الامور المتعلقه ببعامه المسلمين يفرق عليه ذلك الفكر وشتت عليه ذلك الجمعيه عينذا هذا يعتبر مذموما ولا يكون محمودا قال وكذلك الإيثار باشتغال القلب والفكر في مهماتهم ومصالحهم التي لا تتعين عليك على الفكر النافع واشتغل القلب بالله ونظائر ذلك لا تخفى بل ذلك حال الخلق والغالب عليه ثم بعد ذلك قاعد لك قاعده مهمه وهي تجمع كل ما سبق قال رحمه الله تعالى وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر به احدا هذه القاعده كل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر به احدا هذا الضابط يكون في الايثار اذا ليس كلما قيل ايثار كان الإيثار محمودا بل ينظر فيه هل يترتب عليه مصلحه للمؤثر او لا والمراد المصلحه القلبية والمصلحه الاخرويه فإن كان فهو ايثار محمود والا فهو ايثار مذموم قال الرحمن تعالى فان اثرت به أي بهذا السبب الموصن فإن ثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله يعني قدمت ماذا قدمت الهوى والهوى يقوده الشيطان قدمت الهوى على على الله عز وجل قال وانت لا تعلم وتامل احوال أكثر الخلق في ايثارهم على الله من يضرهم ايثارهم له ولا ينفعهم واي جهاله وسفه فوق هذا ومن هنا أو من هذا تكلم الفقهاء في الايثار بالقرب وقالوا انه مكروه أو حرام يثرب بالقرب يعني بالطاعات هل هو مكروه أو محرم قولا مكروه أو محرم كمن يؤثر بالصف الاول غيره ويتاخر هو حرج فقدمهم حينئذ هذا آثر من آثر غيره بالصف الأول أو يؤثره بقربه من الإمام يوم الجمعه أو يؤثر غيره بالاذان والاقامه أو يؤثره بعلم يحرمه نفسه ويرفعه عليه فيفوز به دونه وكل ذلك اما مكروه وإما واما محرم لكن قد قال بانه إذا كانت فيه منفعه متعديه قد قال بانه من هذه الحيثيه مستحسن بمعنى أنه لو كان في الصف الأول ووالده بالصف الثاني فتاخر وقدم حين يصير فيه منفعه متعديه باعتبار ماذا تبربر الوالدين او يكون طالبا متقدما وشيخه متاخرا فقدمه وتاخر من باب النفع المتعدي قد يقال بانه من هذه الحيثيه لا لا بس اما عادة الناس او من جهه المجاملات ونحو ذلك فهذا يكون ممنوعا يعني اما مكروه واما واما محرم إلا إذا كان كما كما ذكرنا فقد قالوا بأنه مقدم لانه راعى فيه حق الله عز وجل كذلك لان احترام العالم احترام الاب هدا كذلك ميل من الشر هذه درجه اولى وهي ان تؤثر الخلقه على نفسك فيما لا يخرم عليك دينا الدرجه الثانيه اثار رضا الله على رضا غيره وهي اعظم من الاولى يعني ما يتعلق برضا الله عز وجل كل ما فيه رضا الباري جل وعلا فهو مقدم على ما فيه رضا الخلق مطلقا كل ما فيه رضا الله عز وجل فهو مقدم على رضا الخلق مطلقا فتطلب رضا الله تعالى بي طاعته جل وعلا ويدخل بذلك الأمر بالمعروف والنهي على المنكر وكل ما يتعلق به بالناس من جهه التعدي ونحو ذلك ولو سخط عليك من من سخط قال اثار رضا الله على رضا غيره وان عظمت فيه المحن وثقلت فيه المؤن وضعف عنه الطول والبدن وايثار رضا الله عز وجل لان ايثار رضا الله عز وجل مطلقا لابد أن تجد من ينازحك فيه من الخلق ولذلك لو انكرت منكرا على شخص ما وجد في نفسه عليك مع كونك قد فعلت ما امرك الله عز وجل به عنيد وقع التعارض بين اهواء الناس وبين مرضات الباري جل وعلا قال رحمه الله تعالى وايثار رضا الله عز وجل على غيره هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاتهم يعني يفعل العبد ما كلفه الله عز وجل به هذا الاصل ولذلك نقول دائما انت مكلف من جهه الباري جل وعلا بالنظر في الكتاب والسنه وما عداه فلست مكلفا به البت طالب العلم يجب أن ان ويكون على يقين من هذه القاعدة وهي على اطلاقها انت مامورا خلقت في هذه الدنيا لعباده الله تعالى فقط اذا عباده الله تعالى هذه ماخوذه ما من قوله واطيعوا الله واطيعوا الرسول إن كان ثم اجماع فيضافه يريد طاعة الاجماع والعمل به طاعة لله تعالى وطاعه للرسول صلى الله عليه وسلم او ذلك فلست مكلفا به البت فقل بما دل عليه الكتاب والسنه لا سيما فيما اذا كنت موافقا للصحابه في ذلك وما عد ذلك فلست مكلفا به لا سيما ما سمي اجماعات متاخره أو قول الجماهير قول الامال الأربعة ونحو ذلك كل ذلك لا ينبغي ان يشتغل به طالب العلم عن المقصد الاعظم وهو إصابة الحق وإصابة الحق محصوره في طريق واحد وهو النظر في الكتاب و والسنه على الذي ينبغي ان يكون ومع ذلك هذه الدعوه كذلك لا ترضي جميع الناس بل بعضهم يرضى وبعضهم يسقط عليه لان فيه طعن في اتباع المذاهب الأربعة واتباع غيرها من مما زاد على المذاهب وكذلك الشيوخ والعلماء ونحو ذلك ومما سمي باجماعات وليس فيها شيء من من الاجماعات قال هنا انثار رضى الله عز وجل على غيره هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته ولو أغضب الخلقه هكذا قال رحمه الله تعالى ان يفعل وان يريد يريد ويفعل اراده وفعل ان يرضي الله عز وجل ان يفعله ما رضي الله عز وجل ولو اسخط الخلق الخلق هل كل الخلق رضي من رضي وسخط من, من سخط وهي درجة الانبياء هذه الدرجه درجه الانبياء واعلىها للرسل عليهم الصلاة والسلام واعلاها لأول العزم واعلاها لنبينا صلى الله عليه وسلم بالتدريج رحمه الله تعالى واعلاها لنبينا صلى الله عليه وسلم فانه قاوم العالم كلهم وتجرد للدعوة إلى الله واحتمل عداوه البعيد والقريب في الله تعالى واثر رضا الله على رضا الخلق من كل وجه ولم يأخذه في اثال رضاه لومة لائم بل كان همه وعزمه وسعيه كله مقصورا على اثال مرضات الله وتبليغ رسالاته وإعلاء كلماته وجهاد اعدائه حتى ظهر دين الله على كل دين وقامت حجته على العالمين وتمت نعمته على المؤمنين فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى اتاه اليقين من ربه فلم ينل أحد من درجه هذا الإثار ما نال صلوات الله وسلامه عليه اذا هذه المرتبة هي مرتبة الانبياء ضابطها أن العبد يؤثر يقدم مرضات الله عز وجل على سائر ما يريده الخلق وهذه درجه الانبياء هنا اذا ينبغي ان يعض طالب العلم على هذا النوى من انواع الإثار وليس الإثار دائما في المال تقدمه اخو نوع من الايثار لكن هذا اعظم من من ذلك قال رحمه الله تعالى وما اثر عبد مرضات الله عز وجل على مرضات الخلق وتحمل ثقل ذلك ومؤنته وصبر على محنته إلا ان الله من تلك المحنة والمؤنة نعمه ومسر يعني هذه وإن كان في ظاهرها انها محنه وابتلاء إلا انها في الباطن عند من علم في الباطن هي نعمه المحن في ظاهرها هي نعم من الله عز وجل فعباد الله تعالى الذين يقدمون رضا الله تعالى ويتعلقون بخالقهم جل وعلا وان تلبسوا او نزلت بهم هذه الابتلاءات والمحن إلا أنهم في الباطن لتعلق قلوبهم بالله عز وجل هم يتلذذون بذلك لأنه جاء وكان سببه الله عز وجل ولدان قال رحمه الله تعالى وما اثر عبد المرضات الله عز وجل على مرضات الخلق وصبر على محنته وتحمل ثقل ذلك ومؤنته وصبر على محنته الا ان شاء الله من تلك المحنة والمؤنه نعمه ومسر يعني قلوبهم تكون ماذا تكون مسروره متنعمه متلذذه بهذا البلاء وهذه المحن ومعونه بقدر ما تحمل من مرضاته فانقلبت مخاوفه أمانا ومضان ومضان نعم ومضان نعط به نجاتا وتعبه راحه ومؤنته معونه وبليته نعمه ومحنته منحه وسخطه رضا فيا خيبة المتخلفين ويا ذله المتهيبين قال هذا وقد جرى سنه الله التي لا تبديل لها ان من اثر مرضات الخلق على مرضاته أن يسقط عليه من آثر رضاه يعني من عكس وظن أنه سينال رضا الخلق فقدم رضا الخلق على رضا الله عز وجل سينقلب سينقلب رضا الخلق عنه سخطا هذه سنة الله تعالى بالعكس ممن آثر مرضات البارئ الله على على مرضات الناس ولو سخط الناس سيرضى عنه الناس ولو بعد بل وبعد حين ومنعاكسه منعاكس معه الحال قال رحمه الله تعالى وقد جرت سنه الله أن من آثر مرضات الخلق على مرضاته أن يسقط عليه من آثر رضاه ويخذله من جهته ويجعل, محن ويجعل محنته على يديه فيعود حامده ذامنا ومن آثر مرضاته ساخطا فلا على مقصوده منه منهم حصل ولا إلى ثواب مرضات ربه وصل وهذا أعجز الخلق وأحمقهم الذي قدم رضا الناس على رضا البارئ جل وعلا لانه لن يصل إلى الى مرادهم هذا مع أن رضا الخلق لا مقدور ولا مأمور ولا مأثور فهو مستحيل يعني رضا الناس غايه لا تدرك بل لا بد من سخطهم عليك فلا ان يسخطوا عليك وتفوز برضا الله عنك احب اليك وأنفع لك من أن يسخط عليك والله عنك غير راض بين أمرين اما أن يرضى عنك الباري ويسخط عنك الناس وإذا كان كذلك فانت أنت النوع الثاني أن يرضى عنك الناس ولو سخط عليك ربك قل ايهما عند العاق الأول اعظم درجه فإذا كان سخطهم لابد منه على التقديرين فآثر سخطهم الذي ينال به رضا الله فانهم رضوا عنك بعد هذا وإلا فاهون شيء رضا من لا ينفعك رضاه ولا يضرك سخطه في دينك لو رضي لن ينفعك ولو سخط عليك لن يضرك صحيح لو رضي الناس عنك كل الناس نفعوك لا ينفعك ابدا الا ان رضي الله تعالى عنك ثانيا سخط عليك هل يضروك جوابا لا لن يكبوك في في النار ولن يضروك بشيء لا في الدنيا ولا ولا في الاخره قال فإنهم رضوا عنك بعد هذا والا فاهول شيء رضا ما لا ينفعك رضاه ولا يضرك سخطه في دينك ولا في ايمانك ولا في اخرتك فإن فان ضرك في امر يسير في الدنيا فما ضرته سخط الله أعظم وأعظم قال وخاصة العقل احتمال ادنى المفسدتين لدفع اعلاهما يعني لو كان فيه مفسده باعتبار الناس لكن عندك مفسدتان مفسده اولى وهي فوات رضا البارج جل وعلا مفسده ثانيه سخط الناس اذا أي المفسدتين تدفع ندفع سخط البارج جل على ولو ارتكبنا ما اسخط الناس ولذلك قال احتمال ادنى المفسدتين لدفع اعلاهما وتفويت ادنى المصلحتين لتحصيل اعلاهما فوازن بعقلك ثم انظر اي الامرين خير فآثرهم وان ايهما شر فابعد عنه فهذا برهان قطعي ضروري في اثار رضا الله على رضا الخلق هذا مع انه إذا آثر رضا الله كفاه الله منة غضب الخلق واذا اثر رضاهم لم يكفوهم مؤنة غضب الله عليهم كلام جميل قال بعض السلف لمصانعه وجه واحد أيسر عليك من مصانعه وجوه كثيرة يعني مصانعة وجه واحد أوفر عليك من مصانعه وجوه كثيره أيسر إنك إذا صانعت ذلك الوجه الواحد كفاك الوجوها كلها ولذلك الناس يقيس بعضهم على بعض متى ما عملت بهذا الاثار مع زيد وعبير حينئذ سهل عليك الأمر بعد بعد ذلك قال رحمه الله تعالى وقال الشافعي رضا الناس غايه لا تدرك رضا الناس غايه يعني هي غايه للناس أن يرضي الناس ولو بسخط الله ومع ذلك لن, لن تدرك بمعنى انك لن تنل رضى الناس ولو اسخط ربك جل وعلا فعليك بما فيه صلاح نفسك فالزمهم ومعلوم أنه لا صلاح للنفس إلا بايثار رضا ربها ومولاها على غيره ثم قالوا من المعلوم أن المؤثر لنض الله متصد لمعادات الخلق وأذاهم وسعيهم في اثلافه ولا بد متى ما تم خالفت الناس وما عليه الناس ولا سيما فيما اذا كان الناس لا يعملون بدين انما يعملون بارائهم اهواهم حينئذ لا بد مماذا لا بد من الاذيه هذه سنة الله تعالى أن المؤثر لرضا الله متصد لمعادات الخلق واذاهم وسعيهم في اتلافه ولا بد هذه سنه الله في خلقه ومن اسلامه صلب يعني قوي شديد كامل لا تزعزعه الرجال ولا تقلقله الجبال هكذا الاصلاء يكون نساء على دين قوي لا يخشى في الله لومه لائم يقول الحق ويطلب رضا البارئ لو علم ولو سخط الناس ما ما سخط ومن عقد عزيمة صبره محكم لا تحله المحن والشدائل والمخاوف ثم قال رحمه الله تعالى مبينا بعد ان بين هي ثلاث درجات تركنا الثالثه لانها لا نحتاجها بين أن ميلاك ذلك بماذا يكون يعني ما السبب الموصل الى ايثار ما يتعلق بالبارئ جل وعلا من رضاه وعدم سخطه على ما يكون من جهه الناس قال وملاك ذلك أمران الزهد في الحياة والثناء أن يزهد في الحياه في الدنيا لا تحب أن يطول عمرك الا إذا كان على خيره وطاعته ثانيا الثناء يعني ثناء الناس عليك ومتى ما تخلص الانسان من هذين الأمرين حينئذ باع الدنيا واشترى اشترى الاخره قال الزهد في الحياة والثناء قال فما ضعف من ضعف وتأخر من تأخر إلا بحبه للحياه والبقاء وثناء الناس عليه ونفرته من ذمهم ما ضعف من ضعف الدين والايمان وتاخر من تأخر عن مسابقه الراكب للايمان الا بحبه للحياة حياه الدنيا والبقاء وثناء الناس عليه يعني حبه لذلك ونفرته من ذمهم له فإذا زهد في هذين الشيئين تاخرت عنه العوارض كلها يعني ما سله تحفظ وهما ماذا الزهد فيه في لماذا الزهد في الحياة والبقاء والزهد في ثناء الناس اذا هذان الأمران هما سبب الفشل وسبب الضعف وسبب التعلق بما عند الناس تقديم على رض البار جل جلا وعلا ثم قال فإذا زهد في هذين الشيئين تأخرت عنه العوالض كلها وانغمس حينئذ في العساكر قال وملائك هذين الشيئين بشيئين صحة اليقين وقوه المحبة صحة اليقين الذي هو المتعلق به البارجا لو علا وقوه كذلك به البارجا لو علا وملاك هذين بشيئين ايضا صدق اللجئ وطلب والتصدي للأسباب الموصله اليهما وزبده ذلك وخلاصته ان ينظر في العمل بما أمر الله تعالى به سواء كان امر ايجاب أو كان أمر السحباب والبعد عما نهى الله تعالى عنه سواء كان على جهه التحريم أو او الكراهه لان ذلك هو الذي يزيد الإيمان لان زياده الايمان انما تكون بماذا بالعمل بطاعه والبعد عن المعصية وكلما كمل ايمان العبد اي نال كاملا يقينه كما مر معنا اذا الايثار وترك الاستئثار ثم قال رحمه الله تعالى والإنصاف وترك الانصاف يعني من المحامد ومما كارم الاخلاق الانصاف أن يكون العبد منصفا وهذه مما جعلها رحم الله تعالى من مكارم الاخلاق التي ينبغي للعالم ان يتصبب بها وكذلك كل مسلم والله عن العالم وطالب العلم أن ينصف غيره من نفسه والعكس عدم مطالبه الإنصاف له بمعنى انه لا يلزم الناس وانما يتنازل عن عن حقه واما هو فهينبغي يقيم العدل بين الناس في اقواله وافعاله ونحو ذلك اذا والانصاف وتركيب الاستنصاف هما خلقان قال في مختار الصحاح وانصف النهار انتصف وانصف الرجل عدلا اذا الاصاب بمعنى بمعنى العدل والعدل منه واجب ومنه مستحب صحيح اه العدل كله واجب ليس فيه واجب مستحب كله واجب ولذلك مر معنا ان الله يامر بالعدل والاحسان قلنا الصحيح ان المندوب ما به لماذا لان العدل هنا كله واجب لان العدل هنا كله واجب والاحسان منه واجب ومنه مندوب وقال يأمر اذا أمر بما هو مندوب من الاحسان ودل ذلك على أن امر حقيقة في الايجاب وحقيقة في الندب هذا هو الصحيح إن الله يأمر بالعدل والعدل كل واجب والاحسان منه واجب ومنه مستحب واتاء ذي كذلك منه واجب ومنه مسعدا انصف الرجل يعني يعني عدل يقال أنصفه من نفسه وانتصف هو منه وتناصب القوم انصف بعضهم بعضا وقال في المصباح وانصفت الرجل انصافا عملته بالعدل والقسط انصفت الرجل انصافا عملته بالعدل والقسط واسم النصفه بفتحتين لأنك اعطيته من الحق ما تستحقه لنفسك وتناصب القوم أنصف بعضهم بعضا اذا مما كارم الأخلاق القسط والعدل الذي عبر عنه المصنفون بالانصاف سئل سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عن المروءه ومر معن المروءه فيما سبق فقال الانصاف من نفسك والتفضل على غيرك يعني فسر المروءه بهذين الأمرين الانصاف من نفسك يعني تنصف ولو من نفسك ولو على انفسهم والتفضل على غيرك ألم تسمع قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان لا تتم المروه الا بهما العدل هو الانصاف والاحسان والتفضل هكذا قال رحمه الله تعالى العدل هو الانصاف والاحسان هو التفضل والتفضل منه واجب منه منه مندوب قال ابن قيم رحمه الله تعالى والله تعالى يحب الانصاف الله تعالى يحب الانصاف بل هو أفضل حليه تحل بها الرجل خصوصا من نصب نصب نصب نفسه حكما بين الاقوال والمذاهب هذا من العلم علماء وطلبه العلم إذا كان طالب العلم صاحب هوا يبحث من أجل ان يوجد دليلا لهواه فيعتقد اولا ثم يبحث عن الادله هذا يكون صاحب انصاف لا هذا صاحب هوا ان لن يعن تي يفلح قال رحمه الله خصوصا من نصب نفسه حكما بين الأقوال والمذاهب وقد قال الله تعالى لرسوله وأمرت لاعدلا بينكم امرت لاعدلا هنا امر مستعمله في الإيجاب قال فورث الرسول صلى الله عليه وسلم منصبهم العدل بين الطوائف الا يميل أحدهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه بل يكون الحق مطلوبه يسير مسيره وينزل بنزوله هذا من اجمل ما يكون ومن اجمل ما يقال أن يتربى طالب العلم والعالم ومن كان ممن نصب نفسه حكما بين الاقوال أن يتربى على العدل والانصاف بمعنى احقاق الحق فيتبع الحق وابطال الباطل ويبطل الباطل قال يمين والا يميل أحدهم مع قريبه ودوي مذهبه وطائفته ومتبوعه بل يكون الحق مطلوبه يسير بسيره وينزل بنزوله يدين دين العدل والإنصاف ويحكم الحجه يعني الدليل وما كان عليه الرسول وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو العلم الذي قد شمر إليه ومطلوبه الذي يحوم بطلبه عليه لا يثني عنانه عنه عذل عاذل ولا تأخذه فيه لومة لائم ولا يصده عنه قول قائل ما اجمله من كلام وما احسنه من مقال لكن الدعاوى كثيرة كثير من الناس يدعي أنه صاحب حق وأنه يطلب حجه وانه متحرر من الشيوخ ومن الأقوال ومن المذاهب لكن إذا جاء الى النزال ونزل للمعركه ودخل إلى خيله فاذا به صاحب هوا بل هو منغمس في هواه من راسه إلى خمس قدمي ولا يدري ولا يشعر به بذلك الكلام حسن لكن الفعل هو الذي يكون محكما فينظر حينئذ الناظر في فيذا قال رحمه الله تعالى واما الانصاف الذي اسس معاملتهم عليه يقصد الصوفية من نحوهم قال اما الانصاف الذي اسس معاملتهم عليه فهو الانصاف في معاملتهم لله وللخلق أراد ان يبين ان الانصاف له جهتان جهة تتعلق بالبارئ جل وعلا فينصف البارئ جل وعلا وجهه تتعلق بمن بالخلق فينصب الخلق وينصف الخلق فاما الانصاف في معامله الله فأن يعطي العبوديه حقها يعني يأتي بالعبادات على وجهها الكامل لا ينقص منه شيئا والا ما انصف ربه جل وعلا والا ينازع ربه صفات الهيته التي لا تليق بالعبد ولا تنبغي له من العظمة والكبرياء والجبروت لذلك العلم على أن الصفات البارجه لو علا منها ما يمكن يمكن ان يتخلق بها المسلم كالرحمه والرافه ونحوها ومنها ما يمتنع ذلك الكبرياء والعظمه ونحو ذلك فإذا اتصف بما لا يمكن ان يتصف به ويتخلق به فقد نازع ربه فقد نازع ربه اذا نازع ربه لم ينصفه قال ومن انصافه لربه الا يشكره سواه على نعمه وينساه ينعم عليه فيشكر غيره هذا ليس من الانصاف قال ولا يستعين بها على معاصيه انعم عليك لتطيعه اذا استعملت هذه النعم في المعاصي عين ما أنصفته ولا يحمد على رزقه غيره ولا يعبد سواه كما في الأثر الالهي اني والجن والانس اني والجن والانس في نبا عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سوايا هذا ليس من الإنصاف وفي اثر اخر ابن ادم ما انصفتني خير إليك نازل وَشَرُّكَ إِلَيَّ صاعدٌ أَتَحَبَّبُ إِلَيْكَ بِالنِّعَمِ وَأَنَا عَنكَ غَنِيٌّ وَتَتَبَغَّضُ إِلَيَّ بِالْمَعَاصِي وَأَنْتَ فقير إلي ولا يزال الملك الكريم الْكَرِيمُ يَعْرُجُ إلي منك بعمل بِعَمَلٍ قَبِيحٍ قَالَ رَحْمَنُهُ تَعَالَى وَفِي أَثَرٍ آخَرَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا مِنْ يَوْمٍ جَدِيدٍ إِلَّا يَأْتِيكَ مِنْ عِنْدِي رِزْقٌ جَدِيدٌ وَتَأْتِي عَنْكَ الْمَلَائِكَةُ بِعَمَلٍ قَبِيحٍ تَأْكُلُ رِزْقِي وَتَعْصِينِي وتدعوني فاستجيب لك وتسالني فاعطيك وأنا أدعوك إلى جنتي فتعبد ذلك قال وما هذا من الانصاف ما هذا من الانصاف اذا الانصاف الرب جل وعلا العمل بطاعته وتحقيق عبوديته على الوجه الأكمل ثم قال وامما الانصاف في حق العبيد فان يعاملهم بمثل ما يحب أن يعامله به هذا إنصاف انصاف للناس تعاملهم بالحسنى واما ان تعاملهم بالسوء وتطالبهم ان يعاملوك بالحسنى هذا يسمى ماذا؟ يسمى ظلما وليس من الانصاف والعدل واما الانصاف في حق العبيد فان يعاملهم بمثل ما يحب ان يعاملوه به ثم قال الرحمن تعالى وشكر التفضل يعني من مكارم الاخلاق التي ينبغي ان يتحلى بها العالم مطالب العلم شكر التفضل شكر التفضل يعني شكر النعمه قال في المصباح الشكر الثناء على المحسن ثناء على المحسن بما اولىكه من المعروف يعني بما اعطاك من المعروف ثم فرق بين الشكر والحمد ولذلك قال الثناء مراده ثناء بماذا باللسان ثناء على المحسن بما اولىكه من المعروف وقد شكره يشكره بالضم شكرا وشكرا ايضا هي مصدران يقال شكره وشكر له شكره وشكر له وهو باللام افصى وهذا مما قيل انه منزله بين منزلتين يعني هو ماذا متعد و لازم في نفس الوقت الافعال ثلاثه متعد فقط لازم فقط قيل محصور في هذين النوعين والجمهور على ذلك فهو الصحيح وما سمع فيه تعدي بنفسه وباللام مثل شكرته وشكرت له تعدى بماذا بنفسه شكرته وتعدى باللام شكرته له اذا هذا منزل بين منزلت هل نقول متعدي أو نقول لازم قيل واسطا قيل واسطه والصواب أنه ماذا أنه انه لازم فشكرته العصر شكرته له فحذفت اللام ثم اتصل الضمير بي بالفعل هذا أحسن ما ما يقال قال وهو باللام افصح ولذا كان باللام افصح لانه الاصل والشكران ضد الكفران وتشكر له مثل شكر له اما الافضال فهو الاحسان ورجل مفضال وامراه مفضاله على قومها إذا كان ذا تفضل سمحه وافضل عليه وتفضل بمعنى اذا الافضال والاحسان اذا شكر التفضل المراد به شكر الاحسان وهنا ليس المراد به ما يتعلق بالبارج الله وعلا لاننا في مكارم الاخلاق ما يتعلق بمعاملة الناس عين شكر التفضل المرضي شكر النعمه الذي هو تفضل من العبد عليك ولذلك قال وافضل عليه وتفضل بمعنى والمتفضل الذي يدعي الفضل على اقرانه ومنه قول تعالى يريد اي تفضل عليكم قال في الاداب الشرعيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا يشكر الله من لا يشكر الناس صحيح لا يشكر الله من لا يشكر الناس اذا عندنا الشكران شكر يتعلق بالخالق جل وعلا وله آدابه واحكامه ومعناه الخاص وشكر يتعلق بمن بالمخلوق بما المخلوقين لن يتحقق شكر الله تعالى على الوجه الاكمل الا إذا تحقق شكر الخلق وإن لم يكن فثم نقص وخلل فيما يتعلق به بشكر الله عز وجل فجعله شرطا جعله شرطا في ماذا في تحقق شكر الله تعالى لا يشكر الله من لا يشكر الناس قال ابن مفلح اسناد صحيح رواه احمد وابو داوود والترمذي قال في النهاية معناه يعني اختلفوا في معناه وذكر في النهايه ابن الاثير ثلاثه معاني قال معناه أن الله تعالى لا يقبل شكر العبد على احسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر احسان الناس ويكفر أمرهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر يعني لا يقبل مطلقا ليس على القول السابق أن في خللا لا لا يقبل مطلقا الا إذا شكر الناس هذا قدمه والعلم يراه مقدما يعني هو الراجح ان الله تعالى لا يقبل شكر العبد على احسانه اليه إذا كان العبد لا يشكر احسان الناس ويكفر أمرهم وقيل معناه أن من كان عادته وطبعه كفران نعمه الناس وترك شكره لهم كان من عادته كفر نعمه الله عز وجل وترك الشكر له وكذلك لازم للسابق مثل داخل فيه اذا الذي لا يشكر الناس يحسنون اليه صباحا مساء ولا في كلمه واحده جزاك الله خيرا عين الذي هذا لا يشكر الله عز وجل لا يشكر الله لماذا لان طابعه ذلك لا يشكر النعم إذا اسدى المنعم بها عليه فإذا كان شان ما يتعلق بالمخلوق الذي يراه في الشاهد فالغيب من باب أولى واحرى هذا معنى ثاني ولا يصادم المعنى الأول وقيل معناه أن من لا يشكر الناس كان كمن لا يشكر الله عز وجل يعني فيه في تشبيه والمعنى الاول والثاني اظهر وان شكره كما تقول لا يحبني من لا يحبك لا يحبني من لا يحبك اذا قد يقع شكر الله تعالى دون شكر الناس لكنه لا يكون على وجهه على وجه الكمال أي أن محبتك مقرونة بمحبتي فمن أحبني يحبك ومن لا يحبك فكانه لم, يحب لم يحبني فكانه عبر بي بكاف التشبيه بمعنى انه يدل على ماذا على ان ثم فرقا بين المشبه والمشبه به وروى أحمد من حديث الاشاعث ابن قيس مرفوعا مثل حديث ابي هريره سابق وروى ايضا بلفظ اخر ان اشكر الناس لله تعالى أشكرهم للناس إن أشكر الناس لله تعالى أشكرهم لي للناس يعني كلما كمل شكر الناس صار ماذا صار كمالا في شكر العبد لله عز وجل وهذا من رحمه الله عز وجل فيما يتعلق بالناس وعن عائشه رضي الله عنها مرفوعا من اتى اليه معروف فليكافئ من اتى اوتي اتى فيه وجال فليكافئ به فان لم يستطع فليذكره فمن ذكره فقد شكره يعني المكافاه اولا اذا ما استطاع فليذكره ان بعض الناس إذا احسن اليه قد يكتمون هذا من من شر البليه قد يكتموا الاحسان حينئذ يكون هذا من الكفران لا يريد ان يخبر بأن فلان قد أحسن اليه بكذا وكذا ولذا يعتبر من من الكفر هذا قد يكون حتى عند بعض طلبه الطلبه يتعلم على زيد من الناس ولا يخبر وكذلك يجعله سرا إذا صار العلم سرا انتهى نقول هذا يعتبر ماذا يعتبر من كفران النعم ان تدرس وتتعلم ثم بعد ذلك تتستر كانك لم تتعلم عنده قال هذا لا يجوز شرعا فلا يظهر ذلك الا اذا على نفسه انه يتعلم عند فلان عنيد يصنف نحو ذلك فلا بس عنيدنا لا يذكر هذا الاصل فيه قال هنا من اتى اليه معروف فليكافئ به فان لم يستطع فليذكره فمن ذكره فقد شكره رواه احمد في حديث آخر بالامر يعني فيه الامر به بالمكافاه وصياته فان لم يستطع فليدع له رواه داوود وغيره قال أظل من حديث ابن عمر وصياته عن اسامه مرفوعا من صنع عليه معروف وقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء يعني أقل ما يمكن أقل ما يمكن كلام يعتبر كان في العاصل ان يكافئ كما وصياته هنيذ جزاك الله خير قد أبلغ بالثناء الثناء يعني جاء بالثناء البالغ كامل رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب قال قد روى عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال ابو داود حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه عن نبي صلى الله عليه وسلم قال من ابلى بلاءا فذكره فقد شكره وإن كتمه فقد كفره يعني كفر نصغر وراه ايضا بمعناه من طريق آخر وهو حديث حسن وقال وهو للتلمذي وقال غريب ولفظه من اعطي عطاء فليجزي به إن وجد يعني ياتي به عطيه وهديه فليجزي به إن وجد وان لم يجد فليثني به فإن من اثنى به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره ومن تحل بما لم يعط كان كلامث ثوبي زور أي ذي زور يعني شيء ليس ليس له كالمتشبع بما بما لم يعطى وهو الذي يزور على الناس يتزين بزي أهل الزهد رياءا أو يظهر أن عليه ثوبين وليس عليه الا ثوب واحد والاول اولى وان النعمان مرفوعا من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل والتحدث بنعمه الله عز وجل شكر وتركها كفر والجماعه رحمه والفرقة عذاب رواه أحمد وضعفه ابن الجوزي بعد ذكره الجراح بن مليح والدي وقيع قالوا اكثرهم قواه فهو حديث حسن هذا مسلك لبعض ليس مسلكا جيده وهو انه اذا ضعف الحديث والأكثر على تصحيحه يخلص بنتيجه وهو أنه حسن يعني المختلف فيه نحسنه هكذا دون نظرا في السند هذا يسلكه كثير من من الفقهاء كثير من من الفقهاء ولعل الشيخ السلام التيمي والمقيم يعملان بذلك لانه كثيرا ما ياتيانا باحاديث هي لكن يحتجان بها ويكون فيها خلاف فيها فيها خلاف علاذن قد يجعلان هذا الخلاف مسوغا للحكم عليه بالحسن هكذا والله اعلم قالوا عن ابي سعيد مرفوعا من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل روىه احمد وحسن وحسنه وانس قال ان المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهبت الأنصار بالأجل كله قال لا ما دعوتم الله عز وجل لهم ما اثنيتم عليهم يعني إذا اثنيتم عليهم ودعوتم لهم شاركتهم في العمل رواه بودو التميمي قال مثنى ابن جامع إنه سمع ابي عبد الله أحمد بن حنبل يذكر عوهب ابن منبه ترك المكافاه من التطفيف ويل للمطففين سمعتموها منها ترك المكافاهه لا يكافئ صار من التطفيف صار من تطفيف ترك المكافاهه من التضييف وكذا قال غير وهب من السلف قال احمد في روايه حنبل في رجل له على رجل معروف وأياد ما أحسن أن يخبر بفعاله به ليشكره الناس ويدعون له يعني له ايادي كلما عظمت ايادي الناس عليك فيستحسن يعني من شكر النعمه بل قد يكون كذلك من شكر الله ذكره بها ذكره بها يعني لا يكتمها وانما يذكرها عينذا يكون هذا من شكري من شكر النعمه لانه يدعو إذا سمع به الناس دعوا له فيكون فيه احسان لشخص نفسه ولذلك قال ما احسن أن يخبر بفعاله به ليشكره الناس ويدعون له قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل الله تبارك وتعالى يحب أن يشكر ويحمد والنبي صلى الله عليه وسلم حب الشكر وبالصحيحين أنه عليه الصلاه والسلام قال يا معشر النساء تصدقن واكثرن الاستغفار فإني رأيت كنا أكثر أهل النار فقالت امراه منهن جزلة وما لنا أكثر أهل النار قال تكثرن اللعنه وتكفرن العشير العشير يعني معاشر الزوج جزله بفتح الجيم وسكون الزاي اي ذات عقل من والجزالة العقل والوقار فقد توعد على كفران العشير وهو في الاصل المعاشر المراد هنا الزوج توعد على كفران العشير والاحسان بالنار ودل ذلك على ماذا على أن عدم الشكر قد قال بعض اهل العلم أنه من الكبائر يعني فيما يتعلق بالناس اعتبره من من الذنوب قال فدل على أنه كبيرة على نص أحمد رحمه الله تعالى بخلاف اللعن اين قال تكثرن اللعله والصغيرة تصير كبيره بالكثرة يعني في هذا الحديث اشار إلى أن ترك شكر الناس على ما انعموا واحسنوا به عليك يعتبر من الذنوب قطع النظر على كوني كبيره او صغيره لانه توعد بماذا بالنار واذا كان كذلك كفر العشيل بمعنى انكار النعمه ما صنع شيئا ما صنع شيئا قط ما رايت منه خير قط هذا يعتبر ماذا انكارا للنعمه وعدم شكر الناس عينين صار ذنبا يدل على ان عدم شكر الناس يعتبر من من الذنوب والتوعد بالنار لا يدل على انه كبير هذا لا صله فيه لان كل معصيه لا صله فيها انها متوعده بالنار وقال عمر بن عبد العزيز ذكر النعم شكر ذكر ذكر النعم شكرا وعني ابن عمر رضي الله عنهما قال هذا الحديث الذي نساه ابن مفلح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من السعاده منكم بالله فاعذوه ومن سأل بالله فاعطوه ومن دعاكم فاجيبوه ومن صنع اليكم معروفا فكافئوه هذا الشاهد من من الحديث فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أن قد كافاتموا تروا تروا, تروا يذل الوجه رواه أحمد وابو داود والنسائي وقوله من صنع إليكم معروفا أي أحسن إليكم احسانا سواء كان قوليا او فعليا فكافئوه من المكافاه اي احسنوا اليه مثل ما احسن اليكم لقوله تعالى هل جزاء الاحسان الا, إلا الاحسان اما الذي يجازى الاحسان بلساء هذا ليس من ليس من بني ادم قالوا احسن كما احسن الله اليك احسن, أحسن الله اليك فان لم تجدوا ما تكافئوه اي بالمال اطر هديا اشتري له هديه هذا العصر فإذا ما وجدت ما تمكنت ليس عندك حين يدن ياتي الكلام وللاصل المكافاه تكون في بالمال هذا الاصل ولذلك قال فان لم تجدوا ما تكافئوه اي بالمال والاصل تكافئون بالنون لكنه سقط هنا بغير ناصب وجازم اول لغته يعني سقوط النون الاصل الجازمه أو ها للناصب وحاذوال والنصب سمه كما لم تكون لترون وضمه لكن في لسان العرب قد تسقط النون لا لجازم ولا لناصب والمثال الذي معنا هنا كذلك قال فان لم تجدوا ما تكافئوه تكافئونه هذا الاصل حذفت النون لماذا حذفت ليس عندنا ناصب ولا جازم قيل من النساخ وهذا غلط وانما الاثر فيه ما دام خرج على لغة عربية ولو كانت فصيحه والاصغر فيها ذلك فالحذف هنا لليل التخفيف في وذا نظيره كما تكونوا يولى عليكم كما تكونوا اصروها كما تكونون من كان ضعيفا قال على ما رواه الديلمي في مسند ابن ابي بكر تفادوا له أي للمحسن يعني فكافئوه بالدعاء له حتى تروا بضم أي اي تظنوا وبفتحها اي تعلموا او تحسبوا ان قد كفاتموه اي كرروا الدعاء حتى تظنوا يعني انكم قد اديتم حقه وقد جاء من حديث آخر من صنع اليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء رواه النسائي والترمذي وابن حبان عن اسامه مرفوعا فدل هذا الحديث على أن من قال لاحد جزاك الله خيرا مرة واحده لانه قال ماذا جزاك الله خيرا من قالها مرتين او ثلاثه وانما مره واحده يكون قد ابلغ بالثناء ولو فعل ذاك ما فعل لو اعطاك مليون مليار قد لو جزاك الله خيرا ابلغت بالثناء صحيح النص هكذا حديث هكذا يدل على انه بمره واحده حصل حصلت المكافأة. حصلت المكافاه جزاك الله خيرا مرة واحدة فقد ادى العوض وان كان حقه كثيرا قيل وكانت عاده ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها إذا دعا لها السائل تجيبه بمثل ما يدعو لها يعني تعطيه ماله فيدعو السائل تخشى أن يذهب نصيبها من المال فتدعو له إذا الدعاء بالدعاء وبقي المال كما هو واضح هذا فكان اذا دعا لها السائل تدعو له بمثل ما, ما دعا هذا من فقهها قالت هنا قال وكانت اعاده ام المؤمنين عائشه اذا دعا لها السائل تجيب مثل ما يدعو لها ثم تعطيه من المال فقيل لها تعطين السائل المال وتدعين بمثل ما يدعو لك فقالت لو لم ادع له لكان حقه بالدعاء لي علي اكثر من حق عليه بالصدقه يعني قد فعل ماذا الاصل ان يدعو للصدقه حين اذا جمع الامرين قال هذا صار اكثر ولذلك قال لولا مدعو له لكان حقه بالدعاء لي علي اكثر من حق عليه بالصدقة فادعو له بمثل ما يدعو لي حتى اكافئ دعاه حتى اكافئ دعاه لتخلص لي الصدقه لانه يكفي ان اقول جزاك الله خيرا لكن زاد فإذا زاد حينئذ لابد من زيادة الدعاء وقوله في الحديث السابق جزاك الله خيرا أي خير الجزاء جزاك الله خيرا تنوين هنا لماذا ماذا يفيد يفيد التعظيم يفيد التعظيم أي خير الجزاء أو اعطاك خيرا من خيري الدنيا والاخره جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا هذا الاصل جزاك الله كل خير وهذا فيه تعليم في اللفظ فقد أبلغ بالثناء اي بالغ في اداء شكره وذلك أنه اعترف بالتقصير وانه ممن عاجز عن جزائه وثنائه ففوض جزاءه إلى الله ليرزيه الجزاء له جزاك الله خيرا هذا كما ذكرنا في ما سبق في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. اللهم صل على محمد اذا انت ماذا صنعت دعوت الله تعالى اذا انت عاجز كذلك جزاك الله خيرا هذا دعاء دعوت الله له اذا احلته إلى الى الباري جل وعلا قال ابن قيم رحمه الله تعالى في حديث جابر مرفوعا سابق من صنع عليه معروف فليجز به فان لم يجد ما يجز به فليثني فانه إذا اثنى عليه فقد شكره وان كتمه فقد كفره ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبين زور قال ابن قيم فذكر اقسام الخلق الثلاثه يعني في هذا الحديث تجاه النعمه شاكر النعمه المثني بها والجاحد لها والكاتم لها والمظهر أنه من اهلها وليس من اهلها ثلاثه اقسام الاول شاكر النعمه والمثني بها والجاحد لها والكاتم لها نوع واحد هذا والمظهر أنه من اهلها وليس وليس من من اهلها فهو متحل بما لم يعطه قال رحمه الله تعالى واما انعام الرب تعالى على عبده فهذا شيء اخر يعني عندنا شكران شكر يتعلق بالخالق جل وعلا وشكر يتعلق به بالمخلوق ومراد المصنف هنا ما يتعلق به بالمخلوق قال ابن قيم واما انعام الرب تعالى على عبده فاحسان إليه وتفضل عليه ومجرد امتنان لا لحاجه منه إليه ولا لمعاوضه ولا لاستعانه به ولا ليتكثر به من قله ولا ليتعزز به من ذله ولا ليقوى به من ضعف سبحانه وبحمده وامر له بالشكر ايضا انعام آخر عليهم واحسان منه اليه إذ منفعه الشكر ترجع إلى العبد دنيا واخرا لا إلى الله تعالى والعبد هو الذي ينتفع بشكره كما قال تعالى ومن شكر فانما يشكر لنفسه فشكر العبد احسان منه إلى نفسه دنيا وأخرى فلا يذم ما اتى به من ذلك وان كان لا يحسن مقابلة المنعم به ولا يستطيع شكره فانه إنما هو محسن إلى نفسه بالشكر لانه لا مكافئ بنعم الرب يعني فرق بين الشكرين شكر العبد للعبد هذا فيه مكافاه لانه قد يفعل الشيء ينتظر منك أما اما ما يتعلق بالبارج العلى فلا ينتظر شيئا من العبد فإذا اوجب عليك شكره فهذا لك أنت ليس لمنفعه البار جل وعلا قال فالرب تعالى لا يستطيع أحد فالرب تعالى لا يستطيع احد ان يكافئ نعمه أبدا ولا أقلها ولا ادنى نعمه من نعمه فإنه تعالى هو المنعم المتفضل الخالق للشكر والشاكر وما يشكر عليه فلا يستطيع أحد أن يحصي ثناء عليه فانه هو المحسن الى عبده بنعمه واحسن اليه بان اوزه شكرها فشكره نعمه من الله انعم بها عليه تحتاج إلى شكر اخر وهلم جرى فاذا وفق العبد لشكر فهذا الشكر نعمه يحتاج الى إلى شكر فإذا شكر شكره حينئذ صار نعمه يحتاج اليه هكذا التسلسل يكون به النعم وشكرها قال ومن تمام نعمته سبحانه وعظيم بره وكرمه وجوده محبته له على هذا الشكر ورضاه منه به وثناؤه عليه به ومنفعته وفائدته مختصة بالعبد لا تعود منفعته على الله وهذا غايه الكرم الذي لا كرم فوقه ينعم عليك ثم يوزعك شكرا نعمه ويرضى عنك ثم يعيد اليك منفعه شكرك ويجعله سببا لتوالي نعمه واتصاله اليك والزيادة على ذلك منها اذا شكر التفضل هذا يتعلق بالنعم التي يزديها الناس بعضهم إلى بعض فمن كمال العقل ومن كمال الدين إذا احسن اليك محسن لا سيما فيما يتعلق بدينك أن تشكره تكافئه فان لم يكن فالثناء فان لم يكن فجزاك الله خيرا فان لم يكن فهذا ليس في عداد بني آداب لأن العاقل لا يمكن ان يجازي من احسن إليه الا بالاحسان قال وايجاد الراحه ايجاد الراحه هذا عطو على على ما سبق وجد مطلوبه يجده بكسر وجودا واوجده الله وأوجده الله مطلوبه اظفره به اذا قال ايجاد الراحه الايجاد بمعنى الظفر اذا يظفر ماذا يظفر بي بالراحه ايجاد هو الراحه يكون من عطفي يكون من اضافتي المصدر الى الى مفعوله ايجاد الراحه باعتبار الناس ليس الراحه لنفسه قال ابن المصباح وارتحته اسقطت عنه ما يجد من تعبه فالصراحه وقد قالوا أراحة في المطاوعه واراحنا بالصلاه اي اقيمها فيكون فعلها راحه لأن انتظارها مشقه على النفس واسترحنا بفعلها ومن ذلك أخذ الصلاة التراوية انها فيها ماذا فيها الراحة مشتقه من ذلك كانوا يصلون اربع ركعات اين الدين السريح بعدها سميت ماذا سميت تراويح يروح بالقوم ترويحا صلى بهم التراويذن ايجاد الراحة المراد به ايجاد ما ينفس ويدفع المشقه عن الناس هذا عده المصنف هنا من من مكارم الأخلاق فرفع المشقة عن الناس وايجاد الراحة النفسية والبدنية له يعتبر من مما كارم الاخلاق فلعل مراد المصنف ايجاد الراحه ازاله المشاق عن الناس والتعب وإلا قل من من ذكر هذا التعبير بمثل ما ذكره المصنف قال ابن القيم رحمه الله تعالى فإن حسن الخلق وتزكية النفس بمكارم الأخلاق يدل على سعه قلب صاحبه يدل على سعه قلب صاحبه وكرم نفسه وسجيته وفي هذا الوصف يكف الاذى ويحمل الاذى ويوجد الراحة ذاك التعبير الذي أورده المصنف ويوجد الراحه ويدير خده الايسر لمن لطم الايمن هذا لا اظنه موجودا يصفعك الايسر تعطيه الايمن هذا درجة عاليه قل هذا لا وجود لهم قال وتعطي أو يعطي لداءهم لمن سلبه قميصا وهذا علامة قطاعه عن حدود نفسه واغراضها قال وقال ابن خفيف الزهد وجود الراحه في الخروج من الملك وقال وأجمع قلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم وان من را فق الراحه فارق الراحه وحصل على المشقه وقت الراحه في دار الراحه فإن قدر التعب تكون الراحه اذا كلها متعلقه بالدنيا على قدر أهل العزم تاتي العزائم وتاتي على قدر الكريم الكرائم تعال قدر أهل العزم تاتي العزائم وتاتي على قدر الكريم الكرائم ويكبر في عين الصغير صغيرها وتصغر في عين العظيم العظائم ثم قال والسعي في قضاء الحاجات وبذل الجاه في الشفاعات يعني هذا يعتبر من من مكارم الاخلاق سعا يسعى سعيا أي عدا وكذا إذا عمل وكسب وكل من ولي شيئا على قوم فهو ساع عليهم واكثر ما يقال ذلك في ساعات الصدقه يقال سعى عليها أي عمل عليها وهم الساعات كما معروف والمساعات واحده المساعي في الكرم والجود القضاء هنا المراد به بمعنى الاداء والانهاء سعي في قضاء الحاجات يعني في انهاء الحاجات وادائها تقول قضى دينه اذا اداه ومن قول تعالى وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب قول تعالى وقضينا إليك وقضينا إليه ذلك الامر اي انهيناه إليه وأبلغناه ذلك والحاجات جمع حاجة قيل إن الحاجة تطلق على نفس الافتقار يعني الفقر هو الحاجة وعلى الشيء الذي يفتقر إليه فقر ذاته او على الحاجه التي تراد هذا يسمى حاجة وذاك يسمى يسمى حاجه وقال ابو الهلال العسكري في فروقه الحاجة القصور عن المبلغ المطلوب يقال الثوب يحتاج إلى خرقه والفقر خلاف الغنى بمعنى أن ثم فرقا بين الحاجة والفقر الفقر خلاف الغنى والحاجة أن يحتاج إلى شيء يكمل مطلوبه اكمله مطلوب لذلك الحاجة ادنى من الاضطرار عند اهل الوصول والفقه وقد ثبت الاحاديث في الحث على الصدقه والجود والمواسات والاحسان إلى الرفقه والأصحاب والاعتناء بمصالح الاصحاب وامر كبير القوم اصحابه بمواسات المحتاج وانه يكتفى في حاجه المحتاج بتعرضه للعطاء وتعريضه من غير سؤال يعني كلما اعطى الانسان غيره المحتاج دون أن يسال فهو اكمل و واكمل وفي مواساه ابن السبيل والصدقه عليه إذا كان محتاجا وعن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامه من الناس عليه صدقه كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقه وتعين الرجل على نعم تعين الرجل في دابته وتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقه والكلمة الطيبه صدقه وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاه صدقه وتميط الاذى عن الطريق صدقه حديث متفق عليه ومعنى تعدل بينهما تصلح بينهما بالعدل اذا السعي في قضاء الحاجات وبذل الجاه في الشفاعات يعتبر من مكارم الاخلاق وللحديث بقيه والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين